أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه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 ولو تريذ المجرمون ناكسرو أوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعم الصالح إنما ولو شئنا لأتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لا أمل أن من الجنة والناس أجمعين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 نَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافي جنوبهم عن المضاج أن يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرت أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوي نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن مِنْهَا منها أعيدوا, أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب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 اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى ال أرض الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وهمفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون ما نهم ولاهم يضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.